تهدي خضيه الزيني مولوم باللبديميره تهدي tin digem bamu kiru wenni wasa maga kimi din bektiyo kiru wenni wasa maga kimi din bektiyo jamiqa bil aqli nu warasik min jumora jamiqa bil aqli nu warasik min jumora qadhi zini نزيهم بمبو ورا سين القطب مرات موريكش في حد المدلين الصيفه لث حرب الخضر بالي من مي قطرد الصيفه لث حرب الخضر بالي من يقولي ودج طيره فاغي بالجيل خيال يقولي Yeti me mabziyum bambuwar Allah